اللي كلامها يمشي عليكي ما تخليش حاجه تتحكم فيك ربنا خلقك تختار بين ايه ليه ده الموضوع ده الموضوع فيك. ما والله ما في الاعداد في اقل منك من تحت الصفر ولدي أسيبني في أنا أغوى بالأي الحيطه والسيطه وامكتب احلامك على الحيطه وكل لما اتحقق <تصفيق> روح قلمك